أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أتاها نوذي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكريه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 وَاصْنَعْتُكَ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذْ تَبَرَّأَ مِنْكَ فِرْعَوْنُ وَقَالَتْ مَرِيَّةُ مَا كَانَ أَبِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَالِحٍ وَمَا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 سبلا. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لألنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا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 قال أملتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقضى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا مَن يأتِه مُؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 إِن قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا أفطى عليكم العهد أفطى لعليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا لكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فك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 وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ فَعَصَيْتَ أَمْرِي ۖ قَالَ يَا بَنِي آمِنْ مَا تَأْخُذُ وَلَا بِرَأْسِي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 وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تغلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمنفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما